「そして私は私のことです。 ا ل ش م س تجري م س ت ق و ع ه ا ذ ل ك تقدير ا ل ع ز ز ي ا ل ع ل ي م و ا ل ق قدرناه م م ر ن ا ز ل حتى ع ا د ك ل ع ر ج و ن ا ل ق د ي م ل ل ش م س ينبغي ل ه ا أن تدرك ا ل ق م ر و ل ل ل ي ل سابق ن ه ا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 وإن نشأ ر ق ه موسوعه فلا صريخ له صريخ ل ا هم ن النابلسي أيديكم وما خ للعلوم ف ك م ك م م ت ر ح ن الاسلاميه من آ ة من آيات ر ب وإذا قيل ل ه م أ ن ف ق و ا مما ا و ل ه ق ا ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب ل ذ ي ن آمنوا للعلوم الاسلاميه ه م و ل و ع ه ا ل ن م ا ينظرون إ ل ا ص ي ح واحدة ة تأخذهم و ه م يخصيون ف ل ا ي س ت ط ي ع و ل ا م ي ه في الصور ونفخ في ا ل ص و س و ع ه ا ل ن ا إلى ر ب ه م ي للعلوم و ن الاسلاميه ن م ر ق د موسوعه ا ل و ا ح ب ل س ي للعلوم ي ا ل د ي ن ا م ح ض ر و ن ف م ل س و ع ل النابلسي ت ل ا تجزون ل ع م ل و ن إن أ ص ح الاسلاميه ب ا ج ن ة شغل موسوعه م في ل النابلسي للعلوم ف ي ه الاسلاميه ما ا ل ي و م أ ي ه ا ا ل م ن ا ب ل س أ ل م أ ع ه د إ ل ي ك م ي ا بني آدم أ ل ا ت ع ب د و ا ا ل ش ي ط ا ن ه اسماء صراط م ت ق <تصفيق> ي و ل ق الله منكم الحسنى الشيطان إنه ل ك م ع د و مبين و ي ع ب د و ن ي ه ذ ا ص ر ا ط م س ت ق ي م و ل ق د أ ل ع ن و م الاسلاميه أ التي ت ك ن م ت و ع د و ن ص ل ع ه النابلسي ا ي و م بما ك ت للعلوم الاسلاميه ه ه و ت ك ل م و ت ك ل م ن ا أ ي د ه م وتشهد ا ء الله و ا ل ط م س ن ا ع ل ى أعينهم فاستبقوا الصراط, فاستبقوا الصراط فأنا ي ب ص ر و ن و ل و ن ش ا ل م س خ ن ا ه م ع ل مكانتهم س ي ل ل ع ل ا م الاسلاميه ي ع شركه س في الهدى شركه دعويه ا ل غير وما ربحيه ل ذات مضمون ي اجتماعي ن ك ن ا القول ع ل ى الكافرين